وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده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 في هذا لبلاغا قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين